I Fabish way? Fadish way, I guess um. I guess um there's the shop. quindi Oh. Every little spin. で、 de morgens ein jeder wie nie hat nie او في سيلي عشان الدم يبقى ايه شاط او قيم ده ان لو في شاط الدم يبقى شاط من غير اضطراب الوقن الثاني المورد بتاع عيال فهو هو كويس كده حاله في شاط غير ثاني في 100 هناك في بن عايشه لان عايش عنده في وعنده ايه cada vez Oh yeah. kõige okay. او مشيوا خالص اهم واحده ساكنه على ما بيقولوا قدام في يبقى في هايبر أقول دي تقول بي دي تي دي بارادوكس this is dna strand okay this is one bond this is the process element of shell of is see that en tõllegega vastu protip allīgi morning. I am I am. ثالث بودي ايز دي العلامه بالصفه <تصفيق> خيل ثالث نقطه كده الصفحه بتاعت عندي مش مش ممكن كل العقارات 72 الصوره تعمل ايه وقولوا بقى عمالين يشدوا بيها ان هي ما هو كده عندك المفروض شبه هو ازاي ابتدت الينستريشن تخلي فاشيه يعني عشان كده بص شايف طب انت قلت ما في بنات كتير كده بقى عندها يعني يعني او جامد كده